دي بقى العبصه كل صفحه 80 تجيب كام في العربي انا تاريخ لا لا بس معاك ليه طيب طب ركز بقى ركز ركز ركز ركز ركز يا ماريو ماريو ركز اتفضل استاذ مايكل بعد اذنك لازم تكون مركز مين اللي اختار الاجابه استاذ مايكل استاذ جنى اختار اتفضل مستكويس طيب تبتديوا بالديني هتبتديوا بالعادي لا انتوا تقول بالديني الديني اسي طيب نبتدي بالديني بص احنا واحد كده واحد كده تمام طيب ريدي اسحب لي بره صفر ايه اول زلزال اتذكر في في العالم 1791 يدي بيقول لك كده ده زلزال في تسونامي الزلزال زلزال اول زلزال اول زلزال اتذكر في العالم 96 تقريبا ده شعار هو ده تتوينير انا عايز اسال فيزك طب يا اسير يا نهار الاسود على فكره يا جماعه ده سؤال ديني مش سؤال عام اه هو شعار سويد ده ايه لا لا لا لا اول زلزال حصل في العالم لما قاين قتل هابيل كنت عارف لما قاين قتل وبتدي مش عارف الحاجه اللي انا عايزاها يلا الصوت دلوقتي كده عباره عن من الارض ما انت الزلزال لا كان زلزال ايوه كان زلزال انت شفت الاسئله دي طيب شفت مين محدش عارف يا راجل احنا بنعمل امان انا انا معانا لما جينا هنا اسمع دلوقتي صوت زلزال ده زلزال ما باظوش افتكر طيب مين اول حد ضرب دف يا محموده انا عارف طب لا هو اصلا حد ما حدش الطار هو قال على طول ايه يا عم انت بقى المهم اتنين ولا طيب طيب طيب طيب طيب ده قلت انكم جيشنا عشان عشان اول واحده ربنا بشر ناس المره اسمها طيب انا اقول السؤال اللي يعرف يجاوبه يعني قول اه درس مسور لا ايه طيب اول واحد من ربنا للبشر ان هم مش لا مطر الحياة لا تقول ايه ايه ايه قول هم تقول ايه ده انت كده برضو ااا لا لا لا فيها لا هو قرص هو قال انت لانها لما انت كده عشان كده في مقارنه تهرم الموضوع هو الايه بتقول نسل المراه يسحق راس الحيه دي حصلت في الجنه لما لما ادم كلمه الشجره معرفه الخير والشر وسقط وكده وربنا عاقب الحيه وعاقب حواء وعاقب ادم وساعتها قال نسل المراه يسحق رأس الحيه وكانت نبوءه عن السيد المسيح يعني ان هو هيبقى جاي مولود من العذراء ويعني هو اللي انتصر على الشيطان وينقلنا من الـ من الظلمه للنور طيب مفيش ايه لون الصندوق الاسود في الطياره حد. حد. ممكن ما حدش بقى يتكلم لما السجون اختار، السجون اللي اختار وبعديها لا لا لا بعد السؤال لا لا او لا لا دي سجون سؤال دين شوف مم. بقى تختار مين سؤال دين لا ده لا. ماشي لا مش عارف اتكلم سؤال سهل تمام محدش يجاوب غرام اول ضحكه ذكر في الكتاب المقدس اول ايه اول ضحكه ذكر في الكتاب المقدس اه ده خايل ان انا كنت عارف الاجابه دي قبل ما اشوفها انا يعني حرام تبقى انك انت مش عارفها انا اصلا ما اعرفش حاجه في الانجيل ايه اول ضحكه بس هو غريبه اول حد ضحك في الكتاب المقدس انا اول ضحك ذكر ذكر في الكتاب المقدس انت مش هتجاوب تاني سجوم مش عارف الفرحه بس بلاش بقول انا مش عارف مش عارف مش عارف فين الباص ده يبقى يبقى كده الاجابه لازم تروح عند اول ضحكه ذكر في الكتاب المقدس ماضي عارف يا استاذ بس بس عارف رمز عازم رمز عازم يا استاذ مين ده ما قلتش مين تأمت يا باب إللي حصل سلام السؤال الثاني بقى دي كده اه مرات الكريت اول حرب قامت بين الملوك وسجلها الكتاب ايه اول انا اول حرب ايه قامت بين الملوك بص ناحيه اول حرب ايه بص ناحيه اول حرب قامت بين الملوك وسجلها الكتاب المقدس انت انت تلاقيك عارفها عارفها عارفها ولا بولا هي الحرب اللي هي لما الملوك اثروا لود وابراهيم راح في الحروب الملوك يعني مين اول حرب بين الملوك <سؤال> ها حد عارف اول حرب وصف وصف <ساد> <تصفيق> طيب اول حرب يا بشؤ عارف اول حرب استاذ مايكل عارف اول حرب بشؤ ما تتوهش يا عارف اول حرب مدنيين مدنيين ازاي لا سامي كادر العمر كادر الرحماني صح كادر العمر بس هم جابوها من كادر العمر ايه ايه كادر العمر كادر العمر كادر العمر في بعض ال 5 اربع مليون للدخل اربع زي العمر التكوين العمر كادر العمر التكوين يا عم سيبك من ده اول حرب قامت في الكتاب المقدس اتذكرت في كتاب مقدس اسمها قلب العمر ايوه هات تايمكو قلب العمر قلب مين كدري كدري هات الابدا لا طبعا ليه لا طبعا ما عارف فكره يا مستر طب اقعد بقى اقعد اقعد واحده اقعد واحده اقعد واحده في التكوين طيب سؤال باختيارات بس بس حد يا استاذ ماكي يختار حد الاول كده ماشي هو سؤال عم مش دي عم مش بس بس يا بابا بس يا بابا ها نادر نادر طيب اين تصنع قبعات بنما في بنما ولا برازيل ولا اين تصنع قبعات قبعات بتاع بنما تشيلي برازيل بنما ولا الايكو دور أنا, أنا عشان خاطر هو اخر و عشان خاطر عشان خاطر دخل الكمون عشان خاطر مين الاختر دخلت الكمون يا جماعة في واحد بيجاوب هو استنى دا يا رب تصنع كبعات بنما بنما <تصفيق> في بنما ولا الايكو ولا تشيلي ولا البرازيل؟ بس يا بابا بس يا بابا ماشي تشيلي الغلط في لا ما خلاص ده يعني على كنت تعرف على فكرة في الكودور اه اه بمناسبة الحكاة مايكل اسم ثلاث اشخاص ساموا اربعين يوم وتجمعوا ماشيح. مع بعض انت بتتكلمت لا صح لا لا. لسه لسه مع كل لولو طيب ماشي هو لا, لا دي كوسه انا مش عارف آه, اه مين النبي الوسيم ايه النبي الوسيم بيجي. يا ابني بتتنطق ليه بتتنطق ليه, ليه انت <تصفيق> طيب في اي شهر في اي شهر بيحتفل الروس بثوره اكتوبر ايه اكتوبر ثلثايه اكتوبر كنت بقولها لك ايه اكتوبر ثوره اكتوبر شارع 6 6 6 اكتوبر شارع اكتوبر 10 شارع 10 10 ايه الروس بيحتفلوا بثوره بثوره اكتوبر في شهر نوفمبر انا مالي يا عم روز بقى احنا مالنا <تصفيق> ما <ترح> تساله <تصفيق> <ستة> نوفمبر <تصفيق> سجون سؤال سهل وديني اختار حد سهل قوي يعني سهل قوي وسجون اللي اختار ماشي مين اللي سرع ربنا وغلبو ايه سؤال ايه بس بقى. بيش حده. عشان انت مش عارفينها بجد? يا بتتكلم ليه? ده اللي قلت له مش انا قلت له. له ما خدش مرتاح لك على فكرة. طيب كم سؤال. في <تصفيق> <تصفيق> اخر سؤال بس اخر سؤال ده حد فيكوا عشان انت جايب لي حاجات بتلعب جاي تلعب في الاجتماع بقى استيكا انا انت بقى جاوب حرب المات كم استمرت حرب المائة عام؟ 100 عم. طيب, طيب, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب ما